تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تشير هذه العلامة إلى أنني أتمتع بالأولوية بالنسبة للعربات القادمة من الاتجاه المعاكس يمكنني إذن التوغل قبل شاحن الخفيفة